لجتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث وندخل في الباب الخامس وهو بعنوان باب تفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله وذات هذه الترجمه ذكر المصنف عليه رحمه الله مجموعة من النصوص تؤكدوا هذا المعنى فذكر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وهل الآية السابعة والخمسون من سورة الإسراء وذكر قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وهي الآيات من سورة الزخرف الآية رقم 26 إلى 28 وذكر قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهي الآية الحادية والثلاثون من سورة التوبة وذكر قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهي الخامسة والستون بعد المئة من سورة البقرة وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاح البخاري أنه قال من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حُرِم ماله ودمه وحسامه على الله عز وجل طبعا العنوان الباب قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والمصنف عليه رحمة الله لما ذكر هذه النصوص أراد أن يبين أن الشرك ينحصر في هذه المسائل يعني لما تبحث عن الشرك بالله عز وجل وعن انواعه بتجد ان الشرك دائما يدور فيما ذكر المصنف عليه رحمه الله في هذه الامور اما ان يكون الشرك في باب التوسل عشان كده اورد الايه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله وبني نتكلم على الموضوع ده انه من الشركه الذي حربه الانبياء والرسل هو ما يضل به في باب التوسل يعني الناس ضلوا في التوسل واشركوا بالله عز وجل في هذه المساله وبني نتكلم عنها واما في مساله البراء مما يعبد من دون الله ولذلك اورد الايه واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون فالشرك دائما يكون في الهلاء والبراء هنا يتكلم عن هذا الموضوع ويقول الشرك في باب طاعه الاحبار والرهبان واتخاذ هؤلاء أرباباً من دون الله والآية واضحة ذكرها من يتكلم عنها بعدهن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله معنى في شرك من باب عبادة الأحبار والرهبان دل من يتكلم عنهم في دسم قادر وذكر قوله تعالى وفي الناس من يتخذ من دون الله أندادة يحبونهم كحب الله والشرك دائما بربط الجو في مساله محبه بعض الناس واشراك هؤلاء بالله سبحانه وتعالى في باب المحبه فتنقل يحبون كحب الله بنتكلم عنها دي برضوا في وقتها واما يكون الكفر والشرك في عدم الكفر بما يعبد من دون الله وضر ربنا ان نخاف ولذلك اورد الحديث ان ما سلم قال من قال لا اله الا الله كفر بما يهبد من دون الله يعني ما بيغفر ده بيكون في نهايه المطاف توحيده فيه خلل وبني يناقش هذا الموضوع بحول الله وقوته في دروس قادمه لكن الان انا بتكلم عن المساله الاولى في الباب وهي مساله الوسيله انه من انواع الشرك الذي يتنافى مع التوحيد قضيه دعاء الضلال في مساله التوسل التوسل طبعا عباده شرعت في القران ولها احكام معينه ناقشتها النصوص ان من عبد الله عز وجل التوسل على حسب ما ورد في الكتاب والسنه بيكون حقق معنى التوحيد يعني وما يختلف مع الكتاب والسنه وشابه المشركين بيكون ضل في باب التوصف فالمشركون الذين اشركوا بالله سبحانه وتعالى كان سبب شركهم انهم صرفوا حق الله لغير الله وسموا ذلك قربا الى الله يعني لما تمشي تقرا القران بتلقى ان المشركين في باب التوسل دعوا الله بحكم أنه رجل صالح هذا سبب الشركة بتاعه أفرأيتم الله والحزن من أن يتكلم عنه قدامه هل هذا الذي عبد وهو رجل صالح كان يلد السويق بضعيم الحجيج هذا الرجل لما مات صعوا له إمثالاً وعكفوا على قبره وبعد ذلك لما نسي العلم عبد مع الله فصُرِف له حق الله في باب وابتغوا اليه الوسيله هنتكلم عن انواعها دل دعوات من دون الله وطبعا بعدين هنتكلم عن التوسل التوسل هو في في باب الاشخاص ان ان تتوسل بدعوه انسان يدعو لك الله ليس ان تدعوه هو من دون الله ده بعدين هنتكلم عنه فؤلاء المشركون غلوا في هؤلاء الصالحين فصرفوا حق الله لغير الله فيقولون ادو اللات ينادوا اللات ينادوا اللات يقولوا يا لات تلحج و يا لات تفزعنا وبعدها كانوا يصلبجوا وغالهم لا اللات حتى لو بقى صالح ما بيعتقد فيه وينادى من دون الله ينادى الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين فقال لهم لا ذو الله عز وجل في أنواع عسل فلا ذو الله قالوا له نحن أرفين اللاج ما بالحكم لكن وسيلة قالوا نحن نعلم الناديو في الناديو على أساس أنه هو قريب لأ الله ونحن نبني قولي اللاج يعني عشان الله يستجيب لنا بيجاوب بس ما لكن هو ما عندنا احنا عارفين الكلام ده قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم سجلوا في القران في سوره الزمر الايه ايه مكيه والسوره سوره مكيه ونزلت بالاجماع في المشركين قال تعالى الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون اولى ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله جل وعلا قالوا نحن يا محمد اصل الله دار منه هو اصلا يعني ما بالحق ولا بيستجيب لكن لما نقول يلان يعني الله بضلنا غرضه انه زول ده زول كان بياكل المساكين و و و والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده شرك وجات الايات تقرر ان ذلك وان ثم هو اليك قربا قربا الى الله في نص الآية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ظلفة طبعا ما قالوا نحن هذا شرك عديل كذا قالوا له هذا شنو قربة وصلنا الشريعة قالت ذكر الشريعة في الآية خمسة من سورة الإحقاب اعتبرت ذلك شركا لأن هذه عبادة معبى ينبغي أن تصف لله ولذلك كان قوله تعالى ومن أبله مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند دعاه مغفلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بالبعض كافرين ببعض دعاه الملت على دي النصوص فيها محسومه من بدري نفس المشاكل تكرر الان لكن على حساب الاسلام اذا المشد في العاد الاول مورث على حساب الشرب لان الذين مارسوا هذا الشرب حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم مش كده أبي جاهل و أبي الله و أبو غيره حارب أبو أسلم و أولئي أن أبن ناديه و أنت ممون بأخذ ذاته إنت ذاتك ما رسول بعد أن قلت هذا ما صح إنت ذاتك ما رسول ولا ألا رسلك و هذا كلام بتاع الشعر بتاع كهانة كهانة و أنت كذاب العمرية دي الآن بمعارسوات صوفية في الفيكة الصوفي للأسف و لا تستطيع أن تغني عن رأي العام مع وجود الأدلة أي سفيه ممكن يقول لك أنت كذب زي ما قالوا لنا مع أسلم اي عاطل ولو كان على درجه بتاعت ذل خريج تجيبوه في التلفزيون يفتي بدرجه بروف او دكتور يفتي على الخط انه يا دكتور عندي سؤال سؤال شنو ممكن اقول يا البرعي عند الشدايد جدا قول يا البرعي ما توصل انت بتعتقد تقول انت بتعتقد البرعي قول بس يجيب لك قول لا لا لا, لا اذا يعني توتر مش جديد جايز نفس الكلام اللي قالوا ذاته ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله ظنوا ذلك كفر اي ظلم الان الفكره الصوفيه فكره حرف في العقيده والسلوك ما عنده اي علاقه بدين النبي عليه الصلاه والسلام واي ذول غلط تجيبوا لنا جيب لنا بروف جيب لنا دكتور ده دين ذول غير ان احنا على الاستعداد وعلى المدى ولو تكون في اجهزه اعلاميه في التلفزيون في الراديو في اي محل ما في ما ما, ما... ما... نجيب المرايه على الشغل بتاع الصوفيه ده الان بيوشر على حسابي التوسل ده اسمه شرك والله بنص الايه 5 من سوره الاحقاف ومن اظلوا بما يدعوون دون الله والله يسقي بقوله كلام الان عادي استماره بمناسبه رمضان شرك في رمضان والله زين بمناسبه رمضان يقول لك دي برامجها خصيصا هذا البرنامج خصص لمناسبه رمضان ما يطلبه المستمعون من القصايد تبا لهذه القصايد وتبا لهؤلاء المستمعين انت فاهم كلامي طلب القصيده احمد يديها لها يا فاطمه ومناسبه رمضان كما طلبها عادل الى حنان بمناسبه الخطوبه تبا لهذا وتبا لذا يطلب قصيده البرعي لحظه طول حياه وسكت علماء الامه الرسميين رغبه او رهبه مجمع مفتي الفقه مجمع الفقه يجوا كده دهرب اول الشهر وكانوا يهود الدين كله مجمع الفقه ده شلون كانوا اخترعوا بره هذا يوا المشاهدون وقسمت شرعا ان غدا هو اول يوم من رمضان امم يجيك برضو بعد اخر رمضان ونكون بعيد الفطر المبارك وسبت لدينا ما ثبت لك ده شر افتى مجمع ما سمعت لك القصايد دي اللي بيجوا في اذاعه الكوثر وبيجوا في التلفزيون ما سمعت لك شرعا الناشر اسال اسال المجمع الفقهي اسال العلماء والام الراسمين هل بياكلوا قروش في الشغله دي المعينه والدوله اسالهم بناديهم للفي الطلبه للطلبه الرعايه في التلت ان هاديهم شباب عاطل حير شباب عاطل او لا ضيعتوا عرض بمزيكا في التلت وحي من البراء بيزيدته في التلت يعني الاخير من الليل نادي يعني بالليل تشرك بالله البراء قال لك تشرك بالله وبالليل الناس الصغار ما جويش تشرك بالليل في التلت الاخير من الليل تنادي تنادي جماديل كلهم بتاعنا تقوم تلحمون وتفزعون وتطول اموركم والشرك بتاع الصوفيه ديه فثلت ناديهم قوم صيح لهم تشرق بصوت عالي ونحنا قاعدين انت فاهم وابقى بالنوم وليهم وخلي الحماله عليهم ابقى صوفي معاهم وبعدين جاء طه على البره بيخش يوما قال له خلي الحماله عليهم اطلع يوم القيامه لو عندك اي جريمه بس لبسها للشحنه قول لهم أنا تبع المرأي وهو بشيلة قول لهم يا أخواني أخواني تقول لي ها بشيلة والله يشيلك وديك جهنم والقرآن والراك القرآن والراك القرآن صريح الآية إذ تبرع الذين تبلعوا أصدق الكلام بتاع خلي الحمال عليهم دي بذنوب بشرك بلاديهم والله يلمك معهم بعدين بيجي يجي المشهد يهم تقلبوا ووجوههم في النار بيبونك برايو صايم ديبا وابتكا المهم أن الناس تدقوا فيك مغلب وكلمت أن تأخذ منهم الدين ده مشهد واضح يوم تقلب وجوه في النار تعرف القلب؟ ما شفت الشوايا؟ بتقلب الجدادة كيف؟ تقلب وجوه في النار يقولون يعني إننا أطانا الله وأعطانا الرسول وما بتنفع بعديه نكلم أخيرا وقول لك أما قالتكم أنت سرسلنا الله قال انتم هيه الرسول قال يجون من بلاد السعوديه الله غير بالله كان شيء عندهم منفوت في قلوبنا روح الله الى عاده يوم تقلب وجوه في نار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واعطانا الرسول ها لكن أه الله قال ما اتفق وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا سبيلا يا الله احنا قطعنا السيد سيد فلان السيد فلان ابو نصر فقال لنا انا نادي جماعه درب الحقوق وظلوا لنا ربنا عاتب ضيف من العذاب الزول ده قال بشيل حمالتنا لكن يلا ما بشيلها بس دب لي والعذاب دب لي والعذاب ولا عنهم لعن كبير يا ناديو تلا ديو تسمع الكلام دول وخلي الحماله عليهم وربنا يقول كل نفس بيبقى كذب راحين هيلق فيك مقلب البري في مغلبك الصفية قال لك خلي الحمالة عليهم و الله قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله يدوك فيك مغلب الصوفي شيخ الطريقة و ربنا قال ليك و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور إقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ومن اهتدى فإنما يهتدر نفسي ومن ضل فإنما يظل عليها ولا يهتدروا وازلتهم إذن أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فيبقى الجماعة ليطلوا الشرك أو يسمونه توسل لكن لا يغير هذا في الحقيقة شيئا فيبقى ضل المشركون وضل المتصوفة في باب الشرك وصربوا حق الله وصربوا حق الله إلا إبعد الله فاشركوا بهذا وسموا هذا الامر توسلا والله شرك اصلا شرك واضح بنص الايه 25 من, من سوره الاحقاف يبغى التوسل عندنا في الشريعه الاسلاميه هو موجود لكن العلماء قالوا التوسل في الشريعه استقراء للنصوص يقوم بثلاثه انواع اي نوع اضافي ده بدعوى الله ثلاثه انواع استقراء للنصوص في باب الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونها النوع الاول من انواع التوسل الذر الموحد يتوسل بالطريقه دي اي ذو الموحد خلاف المشرك المشرك طبعا بيناديهم, بيناديهم, بيناديهم. بينادي وبناديه وبناديهم بيترجيهم اما الموحد بيلجئ يتوسل بثلاث انواع النوع الاول قالوا التوسل الى الله عز وجل باسماءه الحسنى وصفاته العلى في تحقيق الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة يا أيها الذين عمدتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعبد بالوسيلة ويهدوا في سبيل عليكم تفلحون فقالوا التوسل إلى الله عز وجل بأسمانه الحسنى وصفاته جنوه العلا وما هو الدليل على هذا النوع سؤال ما خلال ما نظر يا سعيد خلال مبنى على فرهاد الله الدليل على الدليل على التوسل بالأسماء ما هو التوسل؟ ما زيدي للتوسل؟ التوسل هو يعني الوسيلة معشوذ منه الوسيلة والوسيلة هي القربة والواسقة وما يتقرع به لنيل المخصون ده معنى الوسيلة الوسطة والقربة وما يدعوظ به له المخصون يعني انتي لك حاجة من الله تعمل لك وسيلة الوسيلة دي عشان تصلبها للغاية المخصون المخصون الاسماء الحسنى والصفات العلا الدليل الايه 80 بعد ال100 من سوره الاعراف قال تعالى <تصفيق> ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجدون ما كانوا يعملون يبقى التواصل بالاسماء والصفات غير الله يرحمه في اسم اسمه شنو الرحمن يا رحمان ارحمني ده توسل عشان يرحمك ها قدمت الوسيله وهو ان قد اعوذ بالله شنو باسمه وهو الرحمن التوسل بالاسماء يا الله داير كده اذا اخذت الاسم كوسيله عشان تصل لغايه الله يستجيب لك ده النوع الاول او بصفاته دي ولان الاسماء ترضي اثبات الصفات مثل الرحمن تشتغ منه صفة شنو الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال أنس بن مالك رضي الله وتعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك التقيس أصلح لي شعني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ده النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم وين اصوفيو يعني انا مع سيدنا بيعلمك كان اذا وقع في ضيق فهو اذا حدبه امره يعني لما يقع في ضيق ده معناه لما يقع في ضيق انا مع سيدنا بيقول يا حي يا قيوم دال اسم من اسماء الله مش كده الحلقه يوم برحمتك الرحمه صفه من صفات الله استغيث خلاص التوسل صفه يبقى لو انت لفت في حاله الضيق بي بي بالصبي بتوسل بالاتوصبا هي البراي يقول لك عندك حدايد آآ... آآ... قول يا... يا اسماعيل انا بخب في الديوان بتاع البراي في الب... في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله اسماعيل اذا جاتك طامه كبيره البراي جاي الكرك قول لا اسماعيل اسماعيل قريب في اللبيض لو قريب 300 و400 سنه والرسول عليه الصلاه كان عند بيقول يا حي يا قيوم يبقى ده حي الحي القيوم وده بيقول لك نادي ميز لو ناديته حي إسماعيل ما بالحق يبقى الآن ده شرك ولا ما شرك هل بيقول ما شرك بتاعي الفعيزة وما بدأت ذلك الفعيزة وفي جماعة بيكونوا عيانين ويمكن يكونوا ناعدين معنا أنا أعرفهم وقاعدة أتبرز في الشعال هذه عيان وعيان جوه ولا كاشفة طبعا انت فهم كلامي؟ لأنه أنا بقرم الملامح بتاع الناس وأعرف إنه واذا ذكر الله وحش بعدت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره هذوك الذين تري ادعوايه استكشفوا جماعي هنين وتحيان ولا ما عيان نحن بنبك لخلق العاده تنادي الله انت قريبا نادي اسماعيل هاي اسماعيل اسماعيل الاسماعيل ده فساله له كان الناس يكلم البريء الدوله القوات المسلحه دخلت الحركه الشعبيه الوسخه دي العماليق دول دخلوا واحتلوا السباحه دي ما للمسلمين في اللبيد وبرواده مش كده واسماعيل الولد ده في اللبيد وبرواده قريب لللبيد دلوقتي لو لو ان احنا كان سمعنا كلام البرعي الدوله سمعت كلام البرعي القوات المسلحه سمعت كلامه وقعدنا نكوري يا اسماعيل يا اسماعيل ما كان الحركه جاتنا جوه يعني عندنا واحد قام الرجال اتحرك وضربوا العماليق دول كانت بينك يا ابو ريان عندنا الكورق اسماعيل ما كان واتضح اصبحت يبقى ده شرك الكلام بتاع ابو ريان شرك واي واحد يقول غير كده يرفع ايده ارفع ايدك العيلك ما بيرفع يد انت مستعبط مجنون شرك واضح الرسول يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وده يقول لك قول يا اسماعيل نادي بيد بيد فاذا عرفت ذلك يبقى النوع الاول من انواع التوسل اتوسل الى الله جل في اسمائه الحسنى وصفاته العليا النقط الثاني والثالث بينيو باكر ان شاء الله